الهادي لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهادي هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد لك الصواب من الخطأ؟ هل عرضت عليك وظيفتان لا تدري أيهما أنسب لك؟ هل تزاحمت في عقلك مميزات فتاتين لا تدري ايهما تتزوج بل هل تعبت من درب الضياع وتريد ان يمنى الله عليك بان يدللك الى طريق النور والهداية انت اذا مهيأ لبداية عهد جديد مع اسم الله الهادي انت تحتاج الى ان تتعرف الى هذا الاسم العظيم ان تسترفد الهادي سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة ويهديك إلى الصراط المستقيم دفء الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل وكأن الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى الجادة فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد وعن الغواية إلى الطريق الأقوم وكما أنه يهديك فكذلك يهدي إليك فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك يوصل الماء إلى الأرض التي تقطنها ويوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش فيه ويوصل الهواء إلى رئتيك وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب أحوالهم فالأعمى هدايته أن يسير على الطريق وهداية الأصم أن يفهم ما يقال وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه هداية الطفل أن يبعده عما يضره وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حياتها فتعلم مصالحها فتأتيها وتعلم مضارها فتجتنبها وتعلم المخاطر فتقاومها يهدي التائهين في الصحاري ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة ويهدي المكتشف إلى الاختراع ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه ليست صدفة يهديك بما تظنه صدفة يهديك بآية تسمعها في صلاة ويهديك برؤية راه ويهديك بنصيحة عابرة ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب ويهديك بتأمل ويهديك بومضة غير مسبوقة بتفكير ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب ويهديك بالخوف ويهديك بالحب ويهديك بالموت أما سماع القرآن فأصل الهدايات ومن أعظم ما جعله الله سببا لهداية عباده فقد ضمن فيها كل أسباب الهداية والرشد قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فيستحيل على عالم عامل بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نكوس وقصة إسلام عمر بن الخطاب معروفة فقد دخل على أخته والشر يتطاير من عينيه فلما قرأ في صحيفة معها أول سورة طاها سجد قلبه في محراب الإيمان ولم يرفع حتى ما رضي الله عنه ترى ما هو الشعور الذي شعر به وما هو اليقين الذي نزل على قلبه في تلك الساعة وكم في القرآن من هدايات غضطنا عنها طرف التدبر وكم فيه من إرشادات إن قفلت عنها قلوبنا لا ولا ومن أشكال الهداية أن ترى رؤية فيها شفاؤك أو تحذير لك أو إرشاد يقال إن أحدهم كان مريضا فرأى في منامه أن علاجه في لا ولا فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكني أختم القرآن كل يومين فأمهلني لعلي أجد شيئا في القرآن أعبر به رؤياك وبعد يومين جاءه وقال له شفاؤك في زيت الزيتون قال تعالى في سورة النور يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء فهذه هداية برؤيا ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤية لما فيه من معنى الاستنباط والاستدلال بالشبيه على شبيهه الاستشفاء بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض تجتمع بسببه السوائل في جسم الإنسان وقد يودي بحياته فأوصاه أن يحفر بئرا ويوقفها فحفر البئر فبرئ بإذن الله رأى هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد وانحباس الماء في الأرض فظن أن هذه الطاعة حفر بئر مشابه لحال المرض وأن الشفاء قد يكون فيها أحد الزملاء يخبروني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامين بسيارته الجيب وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري فهرع بها والدها إلى المستشفى والموت يلوح بين عينيها والأطباء يخبرونه بأن نسبة موتها ثمانون بالمئة فاتصل ابن عم لها بزميلي مستخبرا وناصحا وأوصاه بسرعة ذبحشات والتصدق بلحمها بنية الشفاء ففعل ما أوصاه به ابن عمه فلم يأتي الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من العناية الفائقه هدى الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم المتصدق به ولحم الطفل المتهتك فكان الشفاء من الله أصدق من توقعات الأطباء أما الهداية بنصيحة عابرة فيقال أن مغنيا كان حسن الصوت مر به أحد الصالحين فقال له ما أجمل صوتك يا ليته تغنى بالقرآن فتاب ذلك الرجل من حينه والهداية بالنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها وقد يهديك بالتأمل ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والذي عندما جن عليه الليل رأى كوكبا والقصة معروفة فهنا تأملات في آيات الكون سببت هداية ويقينا له عليه الصلاة والسلام قبس من نور يبثر من عليائه التائهين يراه ضاب الضياع وقد التفت من حول أرواحهم فيشعل لهم في الليل قبسا من نوره فيرون به الطريق ويصلون إلى الجادة لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتعرض بإصلاح قلبك إلى تلك المشيئة الغالية قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل بمقتضاها فيسلبها منك مثل ذلك الرجل الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقد يهديك فتشكره وتعمل بمقتط الهداية فيمن عليك بهداية اخرى فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية ثالثة ورابعة ويجعل حياتك هدايات يمسك بعضها ببعض فهؤلاء فتية الكهف هداهم بان جعلهم مؤمنين ثم هداهم ايضا بان جعلهم صابرين على ايمانهم ثم هداهم بان دلهم على طريق النجاة ثم هداهم بأن هيئ لهم حالا أن بها بأن على آذانهم في الكهف سنين عددا قال عنهم سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بوصلة ضائعة في وسط الصحراء المظلمة لا تعلم أين تتوجه وعدم معرفتك هذه تعني الموت المحتم لأنك بلا زاد ولا راحلة وفجأة تجد شعورا ملحا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معين ليس لديك معرفة بالنجوم وبوصلتك ضائعة ورفاقك سبقوك فتتجه إلى ذلك الاتجاه وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك وإذا بعينيك تلمحان بصيص نور إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة ينتظرونك بلهفة الآن حدثني عن ذلك الشعور ما هي المعادلة التي جعلته يبزغ في تلك اللحظة ولماذا جاء وكيف كان دقيقا إلى هذه الدرجة لقد كان الله في تلك اللحظة يبسر الطراب الرعب في قلبك لقد كان يسمع وجيف فؤادك لقد علم تمثل الموت عطشا في نفسك فأذن لوميض داخلي أن يشتعل لتحس بالطريق ولتصل بسلام لا تتعلق بحرفية التجربة فقد لا تكون عشتها ولكنك ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواء والسؤال الأهم من جميع التفاصيل من الذي قذف الهداية في روح قلقة محتاجة إلى بصيص إنه الهادي سبحانه وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان وفي وسط تلاعب الموج بسفينتك يأمر الريح فتكون شمالية في تلك الساعة لأن جزيرة النجاة في الجنوب منك ستتمزق أشرعة سفينتك لولا تلك الريح التي قدرها الهادي سبحانه يخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في رأسه حول تفسير آية يقرأ عنها عشرات التفاسير فلا تخلصه تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة فيمرغ وجهه بالتراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيعود وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانية إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده ثم هدا وهدايته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جميع خلقه قال جل من قائل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئا من هذه الهدايات فيقول يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا ويضع بيوضه ويعود وبعد أشهر تخرج الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمهاتها على بعد مئات الكيلومترات لا تضيع طريقها من الذي هداها إلى الطريق؟ إنه الهادي سبحانه أحدهم رأى قنفذا يأكل أفعى ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل منها ورقه ثم يعود للأفعى فيقضم ثم للنبتة فيأكل أراد ذلك الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعها عاد القنفذ ليأكل ورقة من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات من الذي هدى هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية مضادة للسم الموجود في جسم الأفعى إنه الله جل جلاله يهجم الذئب على الغزال فتحن الغزال رأسها لينغرز قرنها في رقبة الذئب من الذي أعلمها أن فوق رأسها سكينا حادة ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل ستنجو إنه الهادي سبحانه رأيت في طفولة قطتنا وأبناءها حدثي الولادة يزحفون إليها عميا ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم حتى يجدوا ثديها ويبدأوا بشرب الحليب من الذي أخبر تلك الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة أنها بذلك ستعيش وبدونه ستموت إنه الهادي سبحانه المستنقع ومن أعظم هداياته إعادة خلقه إليه ودلالة التائهين عليه وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة يخرج في ظلام الليل ليعصي ملك الملوك كل جوارحه مندفعة للوصول إلى وحل المعصية ولكن الله في تلك اللحظة الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى المستنقع فإذا بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة وتيار فضيع يرجف به كل شيء يتطاير من حوله هناك شعور بكر وطئ للتو ساحته يلتفت إلى جهة أخرى ليست جهة المستنقع إنها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجد فيبدأ عهدا مضيئا مع الهادي سبحانه ورقه اذا اراد هدايتك جعل ورقة ملقاة على الارض تعيدك اليه مما يذكر ان رجلا كان يترنح في سكك مدينته مخمورا فرأى بعينين اذبلتهما الخمرة ورقة ملقاه كتب عليها اسم الله فاعتصر فؤاده حبا وحزنا وقال باكيا اسم الله على الأرض فحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعطرها وقبلها ورفعها ثم نام ليسمع هاتفا يقول له رفعت اسمي وعزتي لأرفعن اسمك فإذا به يستيقظ على الهداية تملأ قلبه ويتحول من رجل لا هدف له من هذه الحياة إلى رجل من الصالحين المعروفين في التاريخ وإذا أراد هدايتك أسمعك صوتا يقول لك اتق الله فيستيقظ فؤادك فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصة النبوية الشهيرة يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه وتسوقها الأقدار إليه في حاجة فيبتزها وقبل لحظات من بدئه لمراده البشع إذا بها تقول اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فينهض فزعا لم تدع اتق الله في قلبه شهوة إلا وسحقتها حبل النجاح تكون في غمرة النسيان فيذكرك به تكون في حومة المعصية فيوقظك تكون في وسط المستنقع فيطهرك تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا يهديك بحب يغمر فؤادك او بخوف يزعزع استقرارك او بمرض يذل كبرياءك او بحاجة ترغم انفك او بفقر ينقض ظهرك او بخواء يعذب روحك يعيدك اليه الى طريق الانوار يجعلك من رواد المسجد بعد ان كنت تنظر اليه من بعيد لا تنالك هداياته من قريب يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود يرطب لسانك بذكره بعد ان كنت تترنم باغان تافهة تخرج من بيتك قاصدا مسجدا وفجأة تغير الطريق الى مسجد اخر بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها احد الدعاء تغير شيئا كان مستقرا في قرارة نفسك يغير طريقتك أو حتى طريقك العبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانه ويعلم أن الكون مربوب له سبحانه وأن الله سبحانه قد يهديه بأي شيء في كونه وقد يضله والعياذ بالله بأي شيء في كونه ولن يضل سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدى ودين الحق إذن ضياع هذه الحياة إن لم يأتك الهداية من عنده أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكر إن ضيعنا عن طريقه سبحانه عن المسجد عن الله أكبر عن اللهم أنت السلام ومنك السلام أعظم فضاعة من تيه الصحراء وسنكون بذلك في غربة أقصى من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاء فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التية وتوصلنا إليك وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض